نقضي ن ب ه م و س ن ع ه النابلسي للعلوم ا ن أ س ا ء ف ع ل ي ه ا و م ا ربك ب ظ ل ه وظل ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي أ ر موسوعه النابلسي للعلوم إن ك الاسلاميه كفرتم من و ش ق ا